الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أصغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد